نِعْمَ السَّابِغَاتُ وَقَدَّرَ فِي السَّرِّ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنَّ الصَّلَاةَ لَرِيحَةُهَا شَهْرٌ وَرِيَاحُهَا شَهْرٌ وَأَجْنَانُهُ عَيْنُ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزْعُ مِنْهُمْ عَنِ الْأَمْنِ لَنُذِقَنَّ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيئ